ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا نوسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء فهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَلَى دِرَاسَتِهِمْ لَوَافِلِينَ أَوْ تَقُولُ لَوَأَنَّا أُلْزِمَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ مَهْدَىٰ رَحْمَةٌ ثُمَّ أَظْلَمُ مِنْ دَن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ فَعَنْهَا سَنَجزي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سوء الْعَذَابَ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ